سلام يا ماري السلام للعروس احلى السلام ما تنام حتى القصص ما سلام اول ما نبتدي بالصلاه حتى القلب يسعد نرفع يدينا الى الله وهو يشهد ولا نكذب منهتنا البهيه والدر فضيله هادي من, من هالبريه صنعنا الله سوا يا نار السلام للعروس احنا سلام في بي لحظات وحلمنا مال عاصمه وشاهدها الانوار اسمع تغاريد الفرح يصدح بلاد حاسب من الزحمه وخلى طراينا بان نكبو تكسر وترجع لنا زعلان حقي ما انتمه وشارك كل اخوان احذر ترى البارود مصيب بين جدران ما تميل قصب ما تنحجب عنك حتم زق يا يا ناجي مسليم خيان حقل الجمعه الليالي هناك الناس خلي اخوه بينا وتقهر العدوان لينا السلام سلام الكرام نضوج من زمان عريس يا شيعتي روح قريت سنة بس شوف الحاجات فيها ومن الفرح مستانس تلاقي صغير والكبير كلنا نفس من احلى نمشوا احلى زينه وعطر كاريس نقضي ليله صفقوا وتفرحوا تاكل وترقصوا دغدا وانت مستانس اتعيس روح شاهد هنك الكرم والطيب ميت كل من راح ولاقى وجهابي ما بيلقى غير سلام لسه انا مسي العظامه وكهوجد حصن كرام تخته الكون الوساع بعد مني يا اسرار تلاقي لك شعان هو موي خاص وين جاي وي الدوار مالك حبيبي الاكبرك وصل دوار خل المرود والولكه طاف من دار مخالفه ندور عليه قوم يا تحار اما حضورك قال ما يساوي مليار شي هو نجي ايمنا اطمار انت سوا فرحه هالقلب بين الناس اخنا اتنسى الديرو سماهج جغير في الحال ماركي لطيب والقلب حاله مشعاع سلام يا حبايب سلام سلام عندي وتبقى بالسلام والفرح بلا كلام اصلا الناس الكرام ماني منشارا اللي ضيعنا القلعان اللي ترفرف بالسعاد وفيها احلام هاني نصيح لكل محب اكتبها بكيان لا تويدوا وحاولوا ترتبوا نفلك العام جوها هواها الحلو كنه رايح الشام انسى يا ابو تنسى سار تنسى, تنسى الاعلام استمتع محتك اي يا صوتي بشاير بعدا اليك شهدي غرك النهام اعمل زي بالخضرسك وامشي بالظلام حلمي يضى ضرو ودور ليك درام لا زيادة الخيرات يا ساعات طول حتى يجهز لك السلام هم تهواش من كرامهم والله افحان عادي بلاوي هذا عمل الشيطان يفرق الاحباب بعضها وفرحان يقدر دليلي كل كلامي يروح لهناك قل الجموع قاعده فيها وحزان سلام يا احباب وسلام سلام سلام يا سمعي سلام سلام, سلام سلام سلام يا بحر سلام سلام, سلام. على اللجنات بس تسمع احلى فرح يا تل بحرين ولعاد ابو قوه يا سلام دنجولب ناد سكر واهاليها المجيده يا بمال المغرب شديده الممتدي ويلا يسوون قصيده يكميمون الذق في الاكل اللذيذ قاعده بيوت احلى من بين جديده لا تنصح العباد